سوره المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم اذا الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان والله يشهد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 يَفَضُّ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقُهُونَ يَقُولُونَ لَأَرْجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزَ لَا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 كفاولائك هم الخاسرون يا ايها الذين امنوا لا ترهكم اموالكم ولا اولادكم, ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولا وأنفقوا منا رزقنا من قبل أن يأتي أحدكم للموت من قبل أن يأتي فيقول رب لو أخرتني, أخرتني إلى أجل قريب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 لأي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير